السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عشيره النبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلا علمنا إلا ما علمتنا إن سعنت علي وحثيم. اللهم أم فعل بما علمتنا وعلمنا ما فعل وسبنا العلم. درسنا في هذا اليوم ساكون ان شاء الله في علم التوحيد وبالله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ففر الله لول شيخنا المسلمين اجمعين قال في كتاب كتاب التوحيد باب لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. هذا الباب. كما سمعتم ترجمة الشيخ رحمه الله باب لا يقال السلام على الله وذكر السبب ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا يعني الصحابة إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة وفي التشهد كنا نقول السلام على الله من عباده السلام على جبريل و السلام على فلان وفلان فقال عليه الصلاه والسلام لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قوله تحيات لله فهذا حديث يبين لنا اسما من اسماء الله عز وجل وهو السلام السلام إذا ذكر مؤرفا فهو اسم وإن جاء مصدر وإن جاء ذكرة فهو مصدر سلام قول من رب الرحيم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون السلام على الله نهاهم عن ذلك لأن السلام معناه دعاهم بالسلام السلام كتحية بين الناس السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة أدعو لكم بالسلامة يعني السلامة من الشرور والافات فالله عز وجل هو السلام ومنه تطلب السلامة وهو المسلم لعباده من الشرور والافات فلا يدعاله بالسلامة لأنه هو السلام ومنه فطل بالسلامة وهو سالم من كل عيب ونقص فالرب عز وجل يحيى لكن لا يسلم عليه والتحيه معنى التعظيم تحيه لله يعني التعظيمات كلها لله ليس التحيه مثل التحيه فيما بيننا تحيه يعني تسلم عليه وترحب به لا التحيه في لله يعني جميع التعظيمات في لله فلذلك الرب عز وجل يحيى يعني يعظم والتعظيم كله له ولا يسلم عليه لان السلام معناه لا دعاء بالسلامه الله عز وجل لا يناله سوء أو يمسه مكروه حتى تدعو له بالسلام فهو السلام وهو مسلم لعباده ولذلك قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام فإن الله هو السلام وكان صلى الله عليه وسلم لو صرف من الصلاة قال اللهم أنك السلام ومنك السلام ما يقول عليك السلام أو اليك السلام كما نسمع بعض الناس إذا صرف من الصلاة سمعناه يقول اللهم أنك السلام وإليك السلام أو عليك السلام فهذا لا يجوز اليك السلام عليك السلام لا قول اللهم أنت السلام ومنك السلام فأنت السلام السالم من كل عيب ونقص وهذا يدل على كمال الرب رب عز وجل وأنه لا يعتريه عيب أو نقص وليس بحاجة إلى أحد يدعو له أما نحن فنحتاج إلى من يدعو لنا وندعو لأنفسنا ولذلك قال الله عز وجل وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أمفسكم فحية من عند الله همامكة طيب سلموا على أمفسكم يعني سلم على أهل بيتك أو على أخواتك المسلمين الذين أمامك فكأنك سلمت على نفسك سلموا على أمفسكم فنستفيد اذا من هذا الباب ان السلام اسم من اسماء الله وان الرب عز وجل هو السلام والسالم من كل عيب ونقص وهو مسلم لعباده من الشرور والعافات ومنه تطلب السلامه اللهم سلم سلم ثم نعلم من له يشرع لنا أن نقول التحية لله لأن التحيات كما قلنا معناها جميع التعظيمات لله فنلتزم إذن بما علمهم عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقولون السلام على الله عباده السلام على جبريل المتعين قال لا لا تقولوا هكذا فإنا الرب عز وجل لا يناله نقص ولا ضرر ولكن من الأجب أنك تقدس ربك وتنزهه وتدعوه ولا تدعوه لأنه ليس بحاجة نحن الفقراء إليه وقال ربكم ادعوني أسجب لكم فهذا خلاصه هذا الباب لأن السلام اسم من اسماء الله كما قلنا فلا ينبغي التساهل فيه الا بان يدخل دوره المياه فيسلم على احد او يرد السلام نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير السلام نعم الأولى تفسير السلام يعني ما معنى السلام قلنا السلام هو اسم من أسماء الله ومعنى السلام كتحيه بين الناس دعاء لهم بالسلام من الشرور والعثاب وأن السلام إن جاء معرفه فهو اسم وإن جاء ملكر فهو مصدر فلذلك ينبغي الالتزام في, في فضل هذه الكلمات لا. قال المساله الثانية أنها تحية نعم حينما يقول الانسان السلام عليكم يعني يحييكم وادعو لكم بالسلامه من الشرور والعافاه فلذلك نهينا ان نقول السلام على الله فيها تحيه الله يحيى بالتعظيمات لكن ما يسلم عليه قال المساله الثالثه انها لا تصلح لله نعم يعني أنها لا تصلح لله يعني ما يجوز أن تقول السلام على الله لماذا؟ لأن الله هو السلام عز وجل وهو المسلم لعباده من شرور أفات ومنه تطلب السلام، فكيف تدعو الله؟ أتدعو لله ما يعني أن تدعو ربك وتخلص في عملك نعم قال الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليمهم التحيه التي تصلح لله العذا ذلك وقولوا ان الله هو السلام لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام فلا ينبغي للمسلم أن يعود مرة ثانيه يقول السلام على الله أو أو يحاول أن يحرفها أو يبدلها فليأتي باللفظ كما هو ولكن يجب على المسلم أن يلتزم بهذه الكلمات سواء في الصلاة أو في غير الصلاة فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك عياز الجلال والإفرا أنت السلام ومنك السلام. نعم. قال الخامس تعليمهم التحيه التي تصلح لله. نعم تعليمهم التحيه التي تصلح لله وهي قولها التحيات لله وصلوات طيبة التحيات جميع طيبة. جميع التعظيمات فإنها لله وحده نعم قال رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت يعزم المسألة فإن الله لا مكره له قوله في هذا الباب لا يقول أحدكم واللهم أغفل إن شئت الاستثناء بالدعاء لا يجوز تعلقه بالمشيئة لأن الله عز وجل إن شاء أعطاك وغفر لك وإن شاء حرمك بدون أن تقول أنت إن شاء الله فلا يجوز في حقك ان تقول اللهم ارحمني ان شئت اللهم ارزقني ان شئت اللهم وفقني ان شئت لا بل عليك ان تعزم وتبدي رغبتك ولجوءك الى الله بان تساله الشيء الذي تريد بدون استثناء لان الله عز وجل ليس هناك احد يكرهه حتى توسع له تقول ان شئت يعني مثل ما تطلب من اي انسان تقول ان سمحت اعطني هذا ان كنت لا تحتاج اعطني وان كنت قادر فاعطني لا في طلبك من الله لا تستثني اسال وأنت مقبل وآزم بالقبول من الله عسوة الجنة الله وانتم موقنون بالإجابة ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة في الحديث فعليك تقبل على الله بأزم صادق وتصميم ورغبة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعفاني لا تقل ان شئت هو عز وجل يتصرف كما يشاء ان شاء حقق لك وان شاء ما حقق ولذلك قال وليعزم المساله يعني ادعو الله بعزم صادق ما في تردد اذا الله وانتم موقنون بالاجابه ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يعني أنك متأكد أنك إذا انتزمت لأجاب الدعاء وادعوه ربك فإنك إن شاء الله مستجاب لكن لا يلزم أن يكون في الحال ما طلبت يحضر أما في فعلك أنت هي أردت أن تقول شيء تريد ان تفعل شيء تقول إن شاء الله سأفعل سأذهب سأدخل ان شاء الله لأن الله عز وجل يقول ولا تقول لشيء إلي فاعل ذلك غدا إنا إن شاء الله فلذلك في دعائك لا تستثني ادعو الله أنتم موقنون بالاجابه اعزم المساله ولا تبالي ولا تتودل ثم ايضا يقول عليه السلام والسلام وليعظم الرغبه في الجمله الاولى يقول وليعزم المساله يعني اشار ربك بعزم وتصميم ورغبه بدون ان تخاف ان ذلك يثقل على الله فان احب عباد الله اليه اكثرهم له دعاء اكثر الناس دعاء هذا يحبه الله والحاحك عليه بالدعاء من اسباب القبول الحاحك على الله يعني من الدعاء فان هذا مما يحبه الله فان اكثر عباد الله فان حبوا عباد الله لله الله أكثرهم له دعاء فلا ينبغي للمسلم أن يقلل من شأن الدعاء لأنه وصلنا بيننا وبين الله لا قوله وليعزم المسألة فإن الله لا مكره لا هذا تعليل تعليل لقوله وليعزم المسألة فإن الله لا مكره يعني لا مجبر له لا تخف فان الله هو يفعل بمشيئته اما اذا قلت شئت كانك تقول انا غير مبال متساو عندي ان غفرت لي او, أو, أو لم تغفر لي حينما تقول شئت كانك لم تقترف بذنبك ولم تهتم بمغفره ربك فكأنك تقول وشيء ستغفر لي وشيء ستغفر لي عندي سرع فلذلك لا يجوز أن تعلق الدعاء بالمشيئة اعزم وليعزم في قول عليه الصلاة المسألة ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وادعوني استجب لكم فهذا التعليل الأول والثاني واليعظم الرغبة فإن الله لا لا يتعاظمه شيء عطاه يعني أطلب الأمور العظيمة من الله لا تتدان ولا تخف انك تضر الله أو تنقص خجعينه واليعظم الرغبة فإن الله لا مخرفة لا فإن الله لا يتعرف شيء عطاه يعني أطلب العظيم الأمور العظيمة من الله لا تسجال تظن أن ذلك يشق على الله لا بل أحب عباد الله أكثرهم له دعاء والذي يكسر الدعاء من الدعاء يحصل على خير كثير وأجر عظيم إذا جعلت الله بقلب الحاضر بعزم وتصميم، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء عطاه يعني إن الله عز وجل لا يشتفل ما اعطى لعبد من أبيده يعني خزائنهما لا تنقص ولا تغيب بالإنفاق ذلك منذ ان خلق الله السماوات والارض الى الان وهو يعطي ولم ينقص ما عنده ولا مثل ما تنقص الابره من البحر ما لقصه شيء ازوجل لانه خير كله بيده الفون كلهم ملكه فاعطائه كلام ومنعه كلام انما امره إذا أراد شيء يقول كن فيكون اذا فالدعاء في لا تسهل لا تقول الله يوفقني ان شاء الله الله ينجحني ان شاء الله الله يرزقني ان شاء الله لا بل اسال الله ان يرزقني الله ان يغفر لي اسال الله, أن أسأل الله أن يهديني. إن شاء الله في سلامك أنت أنك ستفعل كذا أما دعيت لربك فأعزم وأعظم الرغبة ولا تظن أنك تنقص, تنقص الله شيء بل أحب عباد الله اليه أكثرهم له دعاء الذي يلح بالدعاء هذا قبل يعني حري أن يفتح له قد يكون انك ستطلب شيء الآن غير حاضر إن صاحبك تقول شئت سمحت أما ربك عز وجل فهو قاد على كل شيء فاسال ربك واجعوه بدون ان الاستثناء في فعلنا نحن سأذهب إن شاء الله سأفعل هذا إن شاء الله وهكذا لا قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء نعم وذكرنا العلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام فإن الله لا مكره له لا تستثني لا والله اللهم فلي الله يرحمني شئت اللهم عافني شئت اللهم رزقني شئت لا ادعو الله بالعز وبالقوه وتصميم وبدون استثناء لا قال المساله الثانيه بيان العله في ذلك بيان العله في ذلك هو قوله عليه الصلاه والسلام وليعزم المسعى فإن الله لا مكره له ما دام يتعرف ربك ما أحد يكرهه هو يفعل إن شاء وكذلك السعلي الآخر في قوله وليعظم الرغبه فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه يعني إن الله لا يستكفر ما أعطى لعبد من عبيده لأن خزائنه ملآء لا يغيظها الانفاق ويده سحاء الليل والنهار ولم ينقص ما انفق منذ ان خلق الله الاولين والاخرين ما نقص عنده الا مثلما تنقص الابره اذا ادخلت البحر فلا تقل أخشى اني اثقلت على ربي بالدعاء لا بل عليك أن تكون كثير الدعاء فان العبد اذا دعا ربه قال الله عز وجل لجبريل لا تعجل بقضاء حاجه عبدي فإن احب ان اسمع صوته حبا ان يسمعنا نتضرع بين يديه عز وجل واذا دعوت الله وانت موقن بالاجابه يعني عندك يقيل بأن ربك لن يردك فهذا دليل على صدق إيمانك إذا عزمت ولم تتردد لا. قال المسألة الثالثة المسألة الثالثة قوله يعزم المسألة يعزم يعني انه يدعو بأجن وتصميم وبدون تردد لا قال مثلة الرابعة إعظام الرغبة إعظام الرغبة بأنك تطلب الأمور العظيمة كالجنة وما قرب إليها هذا هو الرغبة هو أنك تدعو الله الذي أعطاك وهداك ووفقك لدعائه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا الله أنتم ينقرون بالإجابة حتى لا تشك في قدرة الله أو في صدق وعده يعني هو الذي قال ادعوني أسجب لكم وإذا سألت عبادي عني فأني قريبا أجيب دعوة الدعالي لجاداني نعم قال المصرحة الخامس التعليل لهذا الأمر يعني التعليل لعظم الرغبة هو لعظم الرغبة يعني أنك تطلب الأمور العظيمة لماذا؟ لأن الله لا يتعظم شيء أعطاه يعني إن الله ما يساعف الشيء أو يسفسل ما أعطى لعبد من عبيدة، إن الله لا يسفسل ما أعطى لعبد من عبيدة، لأن الله عز وجل يعطي ما شاء لمن شاء ولا يبالي، وأعظم ما يقيف. بعد هداة الهداء للإسلام أعظم ما يقول مع الآفية أيضا الجنة ويجير في الملائكة فدعو الله وعلحوا عليه ولا تخافوا أنك تسلف الله لا هذه فائدة كما شفنا سامين في جواب عن الاشكال في قوله في دعاء الاستخاره ان كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ودنياي قال فان قلت ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وكنت كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به وكذا ما ورد في الحديث المشهور اللهم احيني ما كرت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي قال في الجواب انني لم اعلق هذا بالمشيئه ما قلت اقدره لي ان شئت لكن لا اعلم ان هذا خير لي او شر والله يعلم فاقول ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي فاخبره لي فتعليق فيه الأمر مجهول عندي لا اعلم هل هو خير لا اعلم هل هو خير لي او لا وكذا بالنسبه للحديث الاخر لان الانسان لا يعلم هل قول حياتي خير او شر ولهذا تري اهل العلم ان تقول للشخص اطال الله بقاءك لان طول البقاء لا يعلم فقد يكون خيرا وقد يكون شرا ولكن يقال اطال الله بقاءك على طاعته وما اشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيراً لكل حال، وعلى هذا فلا يكون في الحديث في حديث الباب معارضة لحديث لحديث ولا حديث اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة، لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت فالحكم واحد لأن الإرادة هنا سونية هي بمعنى المشيئة. فالخلاف باللفظ, باللفظ, باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم انتهى نعم وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الامعاء والمسلمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والرسول صلى الله عليه وسلم